ربه فتاب عليه وهدا قال اهدطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي أنكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشطى ومن أعرض عن ذكري فإن له معين تجمعنكا ونحشره يوم القيامه اعنا قال ربي لمحشرتني انا وقد كنت بصيرا